إن كان بكم أذى من نطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا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 تَكَلَّ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا